ينزل الملائكة بالروح من أمره على مايشاء على مايشاء من, من عباده أن آذروا أن آذروا أنه لا إله إلا أنفتقوون خلق السماوات والأرض بالحق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 يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 ان في ذلك لاايه لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرجوا منه حليا تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة وَمِنْ أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤي الذين كنتم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 فَالْقَوْمُ سَلَمًا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدناك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 ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فيكون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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لمن لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَبَلَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كلي من كُلِّ مِنْكُلِ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِن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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنه وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ظللكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدا وهدا ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدمون بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله فمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ ولنجزي الن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا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 قالوا إنما أنت مفترى بل أكثرهم لا يعلمون قل أزلوا روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرا للمسلمين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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حليفهم ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه